صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة مع منهج الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنا نتحدث في آخر لقاء عن أركان عقد النكاح وتكلمت عن الركن الأول ألا وهو الإيجاب والقبول وتكلمت عن شروط الإيجاب والقبول وبإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء نتحدث عن ركن آخر من أركان عقد النكاح ألا وهو الولي نعم لقد اشترط جمهور العلماء عليهم رحمة الله الله في عقد الزواج لكي يكون زواجا صحيحا لكي يكون عقد النكاح عقدا صحيحا اشترط الولية وأقول لك ابتداء واحد يقول ما معنى الولاية أصلا أقول لك الولاية عبارة عن أمر هي في الأول حق شرعي يعني إيه حق شرعي يعني حق أوجبه الشرع يعني إيه يعني أوجبه الله أوجبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أن أكون وليا من نفسي من طلقاء نفسي على أي امرأة لا الذي جعل الأب وليا على ابنته هو الله الذي جعل الأخ وليا على أخته هو الله الذي جعل الابن الابن وليا على أمه هو الله سبحانه وتعالى الذي جعل العم وليا على بنت أخيه هو الله يبقى الولاية عبارة عن إيه؟ عبارة عن حق شرعي بخلاف الوكالة أنا أوكل شخصا في كذا ممكن توكل شخصا من أقاربك من غير أقاربك لكننا نتحدث الآن عن الولاية يبقى الولاية عبارة عن إيه؟ حق شرعي طب عرف لي الولاية أقول لك تعريف الولاية عند العلماء يقولون هو أمر بمقتضى يجبر شخص شخصا آخر على شيء تبعدها تاني أقولك هي عبارة الولاية عبارة عن شيء الشيء ده حق الحق ده ماله بمقتضاه بمقتضى هذا الحق يستطيع الشخص أن يجبر آخر يعني إيه يجبره يعني ممكن يتصرف بغير إذنه نعم يعني ممكن يتصرف بغير إذنه على شيء زي إيه مثلا ولي اليتيم ماذا يصنع في مال اليتيم ليس من الضروري أن يأخذ الاذن اليتيم لا يعرف شيء من اليتيم الوعد فكر اليتيم يكون بالغا لا اليتيم في الشرع من مات أبوه وهو دون البلوغ مات أبوه ودون البلوغ آه يعني لو مات وهو بالغ لا يسمى يتيما طب ماتت أمه لا يسمى يتيما إذا مات الأب وهو دون البلوغ ان ذك يسمى في الشرع يتيما الولي ماذا يصنع معه يتصرف في امواله ويتصرف في الامور التي له هل اجبارا هو بيتصرف بما هو اصلح يتصرب بمواصلة انت شكلك كده هتقول بان الولي يجوز ان يزوج ابنته اجبارا انا ما قلت ذلك بل انا ذكرت لكم انه بد من الاستئذان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن واذنها صماطها والثيب احق بنفسها من وليها وفي رواية والثيب تستأمر يعني ايه يعني تستشار واعتمروا بينكم بمعروف او بالمعروف واعتمروا بينكم بالمعروف عيد تاني الولاية حق شرعي يعني حق شرعي يعني الذي جعله حقا هو الله يعني ليس من طلقاء أنفسنا لم يجعله شخص إنما جعله رب العالمين جعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حق جاء من طلقاء الشرع طب يعني الولاية هي عبارة عن حق ماله هذا الحق بمقتضاه يستطيع الشخص أن يتصرف في أمر الآخر حتى وإن كان إجبارا نعم حتى وإن كان إجبارا لكن هذا التصرف يعني على هواه لا إنما بما هو أصلح لمن تحت ولايته يعني يتصرف بما هو أصلح لمن تحت ولايته نعم طيب هل الولاية هذه التي تتكلم عنها لكي تتكلم عن الولي في النكاح تنقسم إلى أقسام؟ فقهاء المسلمين يقولون فقهاء المسلمين يقولون نعم الولاية تنقسم إلى قسمين ما هما ولاية عامة وولاية خاصة يعني ولاية عامة المحافظ الذي في بلدتك ولي عليك أيوة ولي عليك، ولاية إيه عامة ولا خاصة ولاية عامة ارصفوا هذا الطريق لا ترصفوا هذا الطريق انوروا هذا الطريق لا تنوروا هذا الطريق اضيئوا هذا الطريق لا تضيئوا هذا الطريق يتصرف في الاموال التي تدخل الى هذه البلده بما هو اصلح لأهل هذه البلدة الولايه دي ولا خاصه لا دولة عم طب إذا كنت تتكلم الآن على محافظ في بلده فما بالك بملك بملك على بلد أو برئيس على بلد يتصرف بولاية عامة طب ما هي الولاية الخاصة ولي على مرأة ولي على يتيم ولي على شخص معين آه إذا الولاء إما أن تكون عامة وإن أن تكون خاصة أيهما أقوى نحن لا نتكلم على قوة السلطة أيهما أقوى في إنفاذ الشرع أقول الولاية الخاصة عند الفقهاء تقضي على الولاية العامة إيه الولاية الخاصة تقضي على الولاية العامة أنت أب عندك مثلا ابنة عندك بنت إذا أردت أن تزوج البنت يأتي الولي العام اللي له ولاية عامة المحافظ يزوجها من غيرك ولا انت اللي تزوجها لا أنا, انا ازوجها يبقى ولايتك الخاصة ماذا صنعت في الولاية العامة تقول قبط عليها هذا ما يذكره الفقهاء يبقى الولاية تنقسم الى قسمين كولاية رئيس بلدة على بلدة او راعي بلدة على بلدة وكب ولاية شخص على آخر هذه تسمى بالولاية الخاصة والأحكام الشرعية تقول إن الولاية الخاصة تقضي على الولاية العامة يعني الولاية العامة تضبط الأمور العامة وتدخل في الأمور الخاصة إذا فقد الولي الخاص هل تتذكرون حديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام والسلطان ولي من لا ولي له آه. يبقى قدم على السلطان الولين هين الولين الخاصة يبقى الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة، والولاية الخاصة تقضي على الولاية العامة، يعني إيه تقضي عليها؟ يعني مقدمة عليها في الحقوق الشرعية. طيب إذا أتينا الآن وقلنا، هل يصح الزواج بلا ولي؟ للأسف الشديد، طال الآن في الجامعات ما يسمونه. زورا وبهتانا بالزواج العرفي وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث قدر الله اللقاء والبقاء عن الأنكحة الفاسدة وعن أنواع الأنكحة الفاسدة لكنني اليوم أريد أن أتكلم عن أحكام الولي في الشرع من العلماء عليهم رحمة الله من يقولون يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها وسنأتي بأدلتهم والعبرة يا أخواني ليست بكلام فلان أو بعلان العبرة ماذا قال الرحيم الرحمن وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الشيء الذي أجمعت عليه الأمة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران أجر لأنه اجتهد وأجر لأنه أصاب الحكم طب وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاشتهاد وحرم من أجر الإصابة لأنه لم يصب في الحكم فليس معنى أننا نقول بأن العلماء اختلفوا على أقوال يأتي واحد على هواه قل المشكلة تزوج المرأة نفسها مش في علماء قالوا ذلك قال أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين وأبو يوسف أكبر تلاميذ أبي حنيفة يقولون بأن المرأة البكر يجوز أن تزوج نفسها فضلا عن الثيب أنه يجوز لها أن تزوج نفسها فإن كان الأمر كذلك نحن أخذنا بقول هؤلاء العلماء إن كنت أخذت ذلك عن دليل عن بصيرة وترجح لك ذلك هذا أمر وأما أمر أن تأخذ ذلك لهواك فهو أمر آخر ولذلك يقول الشافعي عليه رحمة الله أجمع خذ بالك من النظري أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك لقول قائل كائنا من كان هذا كلامه بل قال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحاد بل قال عليه رحمة الله بولوا على قولي تخيل حينما يقول كيف انا اعارض بقولي قول النبي عليه الصلاه والسلام لذلك يا اخواني لا ياتي الواحد منا بهواه ويقول لقد قال امام كذا لقد يا اخي الدليل مع من الراجح مع من انا ليس لي بالراجح وليس لي بالدليل إن كنت لا تعلم الراجح ولا تعلم الدليل ولا تعلم هذه الاشياء يا اخي اسال اهل العلم لقد سالت سالت كم واحد سألت من أتى على وك سأل فلانا وعلانا حتى وجد شخصا يفتيه على هواه فإنك محاسب بين يدي الله جل وعلا ولن ينفعك أن تقول علقها في رقب التعالم وخرج منها سالم لأنك لن تخرج سالما لأنك أردت أن تتحايل على الشرع والتحايل في مثل هذه الأمور محرم ماذا تريد أن تقول أريد أولا أن أذكر لك كلام العلماء عليهم رحمة الله وأذكر لك أدلة العلماء لكي تنتبه وتعلم أيهم الراجح ونحن لا نرجح من قبل أنفسنا إنما ننظر في كلام علمائنا ماذا قالوا في فهم هذه الآية وماذا قالوا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتبين لك أيها اللبيب وأيها العاقل أيهم أرجح طب أذكر لي كلام العلماء يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله وأبو يوسف من أكبر تلاميذ أبي حنيفة يجوز للبكر أن تزوج نفسها ويجوز للسيد أن تزوج نفسها إذا بغير ولي نعم يقولون هذا بغير ولي إن زوجت نفسها من الكف يعني من الكفء يعني من يليق بها يعني هكذا يقولون نعم هذا القول الأول طيب محمد ابن الحسن الشيباني عليه رحمة الله يقول المرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها موقوف على إذن الولي فإن أذن الولي صح النكاح وإن رفض الولي فسخ النكاح يبقى هذا محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني لأبي حنيفة عليه رحمة الله ويقول داود الظاهري عليه رحمة الله يجوز للسيب أن تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها من وليها وأما البكر فلا يجوز أن تزوج نفسها بل يزوجها الولي وإن زوجت نفسها بنفسها فزواجها باطل. آه يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله أبو يوسف يقول للمرأة أن تتزوج بغير ولي ومحمد بن الحسن الشيباني يقول باس وقف هذا النكاح على إذن الولي إن رخص فيه وأذن فالنكاح صحيح وإلا فردوه يبقى هذان القولان عند أبي حنيف أو في, في مذاب أبي حنيف طب داود الظاهري عليه رحمة الله يقول السيب تزوج نفسها تبوي والبكر لا تزوج نفسها طيب تعال بقى ما كلام الجمهور تريد كلام مالك رحمه الله وكلام الشافعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقولون لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وإن زوجت نفسها بنفسها فالنكاح باطل هذا عند من؟ عند مالك وعند الشافعية وعند الحنابلة ويقول بذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة ومن التابعين سعيد بن المسيب ر... ابن المسيب ابن المسيب عليه رحمة الله ومن بعدهم ابن المبارك والحسن البصري عليه رحمة يعني جملة كبيرة من أهل العلم يقولون كل عقد نكاح يكون بلا ولي فهو عقد مردود باطل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيها امرأة نكحت أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أنت ذكرت لي الآن أقوال عدة نعم لكن تعالوا يا إخواني ويا أخواتي ننظر إلى أدلة العلماء طيب قبل أن ننظر إلى أدلة العلماء عرفتم أصول الخلاف يعني الجمهور ماذا يقولون يقولون لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها طب ومن زوجت نفسها بنفسها سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا الزواج باطل هذا عند من؟ عند جمهور العلماء طب وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز طب وعند داود الظاهري يجوز في السيب ولا يجوز في البكر طب وعند محمد بن الحسن الشيباني النكاح موقوف على إذن الولي إن أذن فالنكاح صحيح وإن لم ياذن فالنكاح باطل وأبو ثور من الشافعية يقول يجلس المرأة مع وليها إن اتفقوا على شخص معين يعني وافق الولي أن تتزوج المرأة من هذا الشخص ووفقت المرأة يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها ويجوز للولي أن يعقد على هذه المرأة طالما أنهما وافقا يجوز لأحدهما أن يقوم بالعقد هذه الأقوال التي ذكرتها أيهما أرجح أقول لك إن كلام الجمهور هو الأرجح من قبل نفسك ليس من قبل نفسي إذن اذكر لنا الأدلة على ذلك أذكر لك الأدلة على ذلك الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن فعله صلى الله عليه وسلم بل ومن فعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل ومن النظر الصحيح طب أذكر الأدلة من الكتاب الأدلة من الكتاب الدليل الأول يقول ربنا سبحانه وتعالى اسمع وأنكحواالأيام منكم من الايم الايم الذي لا زوج له سواء كان رجلا أو كانت امرأة نعم كلمة الأيم تطلق في الغالب على امرأة مطلقة أو على امرأة مات عنها زوجها لكن إخواني وأخواتي الأيم هو الذي لا زوج له يعني ممكن أقول رجل أيم نعم ممكن أقول امرأة أيم نعم إن كان الرجل غير متزوج يقال أيم وإن كانت المرأة غير متزوج يقال عليها أيم مرأة أيم ورجل أيم طيب ماذا يقول ربنا وأنكع الأيام منكم طيب ما الدليل في هذه الآية على أن الولي يشترط الخطاب هنا للرجال ولا الخطاب للنساء اصمغ وأنكع دي الرجال دي ولا للنساء وأنكع الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم الآية يبقى إذن استدل الجمهور عليهم رحمة الله بهذه الآية على أنه يشترط في النكاح الولي أو أنه ركن من الأركان يعني لا يصح عقد النكاح إلا بولي بدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالنكاح وجه الكلام لمن وجه الكلام للأولياء وأنكحوا الأيام وقلت لك الأيام ما تطلق على الرجال فقط بل وعلى النساء طب على الرجال وعلى النساء ووجه الأمر للرجال وأنكحوا الأيام منكم طيب ما هو الدليل الثاني من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على اشتراط الولي أقول لك يقول الرب العلي في محكم آيات تنزيله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا, فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طراضوا بينهم بالمعروف ارجعتني بقى لللفظة دي فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يعني إيه العضل؟ العضل يعني المنع يعني معنى الآية إيه يعني فلا تمنعوهن طب هو الكلام من اللي ممكن يمنع الأولياء فلا تمنعوهن أن يتزوجنه من أزواجن يعني من الذين كانوا أزواجن كما سيأتيك في سبب نزول هذه الآية يعني فلا تعضلوهن يعني فلا تمنعهن يقول الإمام الشافعي عليه الرحمة الله هذه الآية أصرح دليل في اشتراط الولي هذه الآية أصرح دليل في اشتراط الولي نعم طب لماذا يا إمام علمنا يا إمام قال حينما يقول ربنا فلا تعضلهن يعني فلا تمنعهن يبقى إذن ممكن الولي يمنع بنته من الزواج يعني ممكن الولي يمنع المرأة التي تحته من الزواج لو لم يكن لما لمنعه معنى لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن يعني ايه مش فاهمين أقول لك بس اصلى على النبي عليه الصلاة والسلام لو ان الولي لا يشترط لرضاه ولا يشترط ان يزوج الفتاة ولا ان يزوج امرأة ويجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها هل معنى ذلك هناك احد يمنع المرأة لا فلا تعضلوهن هذا ممكن يقف ويقول لا انت مش تتزوجي يا اخي هي انا ذاك ان ارادت ان تعقد عقد النكاح سيقع العقد ام لا يقع انت بتقول ان الولي لو قلت بان الولي لا حاجة له يعني لا حاجة له يعني رضى لم يرضى وافق لم يوافق عقد العقد لم يعقد العقد لا معنى لذلك بل المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها هل سيكون لمنعه معنى الجواب لا فلا تعضلوهن الخطاب لمين للأولياء إن كان الرجل صالحا وكان الرجل كفءا للمرأة أيها الأولياء لا تتحجروا مع البنات ولا تتحجروا مع النساء لا تمنعوا المرأة أن تتزوج من رجل هو كفؤ لها فلا تعضلوهن يبقى معنى كده لوجودهن معنى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يبقى إذن ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري يقول وهذه الآية أصرح دليل على اشتراط الولي في النكاح انت قلت ان الامام الشافعي هو الذي قال ذلك نعم قال ذلك الشافعي وقال ذلك ابن حجر عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله وسيأتيك الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام طيب يبا إذن أنت أتيت لنا الآن بقول الله وانكحوا الأيام منكم لما كان الخطاب يوجه مباشرة للأولياء وهنا الآية الثانية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن هل عندك أدلة أخرى من الكتاب نعم أذكر ما هي يقول ربنا سبحانه وتعالى اسمعوا كذا الكلام يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني ولا تنكحوا أيها الرجال لا تتزوجوا من المشركات حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده ولا ولأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم طبعا هذه الآية استثنية منها المرأة اليهودية والنصرانية كما في سورة المائدة اسمع بقى الدليل ولا تنكي المشركين حتى يؤمنوا. أنت عايز تقول إيه؟ أقول لك بس ركز معايا. الآية في الأول بتقول ولا تنكحو. أنت ملاحظ إن التأملها تقول مفتوحة. ولا تنكحو. تبي أحرب تعا دي؟ ولا تنكحو. تنكحو الفعل ده فعل مضارع. فين الفاعل؟ أقول لك الضمير الواو ده آه ضمير مبني على السكون. آه في محل رفع إيه؟ فاعل. اسمع بقى اللي جاي دي. ولا تنكحو. ده الفعل هنا بنيه. لما لم يسمى إيه فاعله كما يقول العلماء عليهم رحمة الله يعني هنا الوطع رب إيه قال لك نائب فاعل إحنا مش فاهمين كلمة فاعل ولا نائب فاعل أقول لك يا عم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام أنا أريد أن أقول بأن خد بالك من الكلام أريد أن أقول بأن الآية حينما وجهت الكلام للرجال حتى يتزوجوا من المؤمنات قال ولا تنكحوا يعني أيها الرجل لا تتزوج لا تزوج نفسك لأن الرجل يزوج نفسه مش أن الرجل يزوجه آخر لا تزوج نفسك من هذه المرأة المشركة لأن المرأة المؤمنة حتى وإن كانت أمة فإنها أفضل من المشركة طيب وبعدين ولا تنكحوا الخطاب للرجاله وأيها الاولياء ايها الرجال اياكم ثم اياكم ان تزوجوا بناتكم وأن تزوجوا نساءكم من المشركين حتى ولو اعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم يعني ولو اعجبكم هذا المشرك فان العبد المؤمن افضل منه فلا تزوجوا المراه التي تحتكم الى رجل الله يعني في الاولى جعل الزواج يا أيها الرجل لا تزوج نفسك من امرأة ملها من امرأة مشركة ماشي لا تزوج نفسك من امرأة مشركة زوج نفسك من امرأة مؤمنة والثانية خوطب الأولياء يا أيها الرجال يا الأولياء إياكم ثم إياكم واحذروا أن تزوجوا نساءكم إلى رجل مشرك بل زوجوه إلى رجل مؤمن لأن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم المشرك لماذا لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى كما وجه القطب للرجال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا عبد ولا عمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بعدها يقول إيه سبحانه وتعالى ولا تنكحنا مين؟ أو ولا تنكحنا للنساء بقى وحده للرجال وحدا للنساء انت يا مرأة لا تزوجي نفسك من مشرك وانت يا رجل ما تجوزت نفسك من مشركة لا الشرع ما قالش كده ولا تنكحنا المشركين لا ما قالش ولا تنكحنا ما خطبش النساء إنما خطب مين وللنساء في زواج النساء قال ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن لنسائكم وبناتكم خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم هذا المشرك يبقى الخطف الأولى للرجال والخطف الثانية للرجال يعني الذي يزوج نفسه الرجل يزوج نفسه والمرأة يزوجها أو لياؤها يعني أنت بتستدل لي بالآية ده مشان اللي بستدل ده العلماء يستدلون وأنا لك ولا تنكحوا أيها الأولياء لا تزوجوا نساءكم ولا تزوجوا بناتكم لرجل من المشركين فإن العبد المؤمن خير من الرجل المشرك ولو أعجبكم هذا المشرك لماذا يوجه الأمر للرجال للأولياء ولا يوجه للنساء هذا دليل على أن الولية هو الذي يزوج على أن الولي مشترط في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بذلك هذه الآية الثالثة، الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى فانكحوهن اسمع بإذن أهلهن، فانكحوهن اسمع بإذن أهلهن، الأولياء رجعوا إلى الأولياء فانكحوهن بإذن أهلن، يبقى هناك أدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على أن الولي يشترط في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بولي. وكما سيأتي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أرجع وأقول لإخواني وأخواتي قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم من هو الأيام تقول لي الذي لا زوج له سواء كان رجلا أو كانت مراعة أقول لك ما وجه الدلالة من هذه الآية على اشتراط الولي تقول أن الخطاب للرجال وأنكحوا الخطاب للرجال يبقى إذن الرجل هو الذي يزوج طيب الآية الثانية فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن يعني يعني فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طرابوا بينهم بالمعروف يبقى فلا تعضلوهن يعني إيه؟ يعني فلا تمنعوهن الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال هذه الآية أصرح دليل في اشتراط الولي هو ابن حجر وغيره من العلماء ليه؟ لأن الرجل يستطيع أن يمنع لو لم يكن لمنعه معنى لما قال الله سبحانه وتعالى له ذلك وإيه قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم الدليل ان الخطاب وجه للرجال وقوله سبحانه وتعالى فانكحوهن باذن اهلهن ما الدليل باذن اهلهن وجد باذن اهلهن مش بس بإذن أهلهن طيب هل هناك عندك أدلة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم هناك أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري الحديث المشهور حديث خنساء بنت خدام أو بنت خذام أن أباها زوجها من رجل وهي كارها وكانت ثيبا خذوا بالكم من الكلام أن أباها زوجها من رجل وهي كارها وكانت ثيبا فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت يا رسول الله إن أبي زوجني هذا الرجل وإني كارهة له فرد نكاحه يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام رد النكاح طب إيه وجه الدلالة هنا أقول لك وجه الدلالة إني مين اللي كان بيزوج يا إخواني الذي كان يزوج هو الرجل للمرأة اللي بيزوج هو الرجل لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسخ النكاح ليه أقول لك فسخ النكاح فسخ النكاح لأنه لابد من طراض تقول لي طب ما هو النبي صلى الله عليه في الحديث بيقول تقول وهي ثيب يمكن في خلاف بقى بين الثيب والبكر أقول لك قد بالك حديث آخره عشان الأولياء لا يجوروا على حق النساء ولا النساء يزوجن أنفسهن بأنفسين لا أي أيها الأولياء اتقوا الله في بناتكم وفي نسائكم وأياتها المرأة لا تنفردي بنفسك بالزواج دون إذن الولي ودون أن ترجعي إلى الولي ولذلك في سنن أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي وعند ابن ماجه وصحة الألبانية عليه رحمة الله من حديث ابن عباس أن جارية بكرة خد بالك أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أباها زوجها من رجل وهي كارهة فخيرها النبي عمل إيه خيرها يعني إيه خير فخيرها يعني قال لها إن أذنت كان النكاح صحيحا وإن رفضت كان النكاح طلما العبرة بالمرأة هو لا لابد من الاثنين يا أخواني الولي ولابد من إذن المرأة اللهم تعالى في سنن أبي ذود وعند الترمذي وعند أحمد عليه رحمة الله وغيرهم وصعو الألباني عليه رحمة الله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عم النبي عليه والسلام لا نكاح إلا بولي إيه؟ لا نكاح إلا بولي أحد يقول لك تبوءد المشكلة يعني لا نكاح إلا بولي يعني شرط كمال يعني شرط كمال يعني الأفضل الأفضل يعني أن تتزوج المرأة ب بولي لكن أنت تزوجت بغير ولي لا حرج أقول لك مين اللي فهمك الحديث كده يا إخواني خذوا بالكم بقى وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان أحكي لكم قصة النفي النفي في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام قول بقى نفي وجود وحقيقه يعني ايه نفي وجود وحقيقة يعني بنفي حاجه الحاجه دي مش موجوده الحاجه دي مش موجودة. يعني زي ايه اسمع كده لا رجل في الدار واحد البيت فارغ لا احد فيه فقلت لا رجل في الدار او لا شخص في الدار او لا احد في الدار ده نفي إيه وجود مفيش حد خالص في الدار يبقى النفي ممكن ياتي لنفي الوجود بص اللي جايه الثانيه دي حاجه تسمى بنفي الصحه يعني ايه بنفي الصحه الحاجة موجودة لكن ما زي ايه اقول لك زي ايه واحد وهو يطده طارك مسح رأسه يعني ايه يعني غسل طو... غسل كفيه ودي سنة وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مع المرفقين وغسل رجليه الى الكعبين لكن لم يمسح رأسه حكم الوضوء ايه تقول لي اه ما ينفعش يعني لا ما ينفعش هو في حد ينفعها ما حاجش هيقول ان ده وضوء صحيح ترك مسح الرأس يبقى الوضوء ماله تقدر تقول ان الوضوء مش موجود اه مش موجود في اعتبار الشرع لا افعال الوضوء موجودة لكنها ناقصها ناقصها ايه ناقصها ركن من الاركان اخي فرض من فرض الوضوء ان يمسح رأسها طيب وبعدين بناء على كده ان الركن اللي مش موجود ده خلينا نقول ان ده ماله يعني من شو من اركاني الوضوء أو من فروض الوضوء وبناء على ذلك لا يصح الوضوء يبقى ال الثاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الرجل أول ما دخل المسجد الله أكبر الله اكبر سمع الله محمد الله أكبر الله ما فيش تماقينا في الصلاة وبعدين بعد ما صلى هذه الصلاة التي نقرها نقر الغرب انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي وحدي يقول ليه ده الراجل كبر وقرأ الفاتحة أوه. وربما قرأ صورة أوه. وركع أوه. وسجد أوه. وتشاهد أيوة لكن نسي إيه ترك إيه ترك الطمأنينة ركن من الأركان يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه إذهب فصلي اسمع اللي جادي فإنك لم تصلي لم تصلي هل يعني ما جاش بحاجة من الصلاة خالص لا يعني صليت بس الصلاة غير صحيحة لم تصلي صلاة صحيحة لم تصلي صلاة معتبرة شرعا آه يعني انت عايز تقول لي يا نفي وجود يا نفي صحة آه. ايه نفي الوجود ونفي الصحة نفي الوجود يعني الحاجة مش موجودة يعني جيبك الآن فارغ آه. لو انا قلتلك لا اموالة في جيبك يبقى نفي وجود ما فيش حاجة في جيبي. يبقى ده نفي وجود طيب ايه رأيك بقى واحد صام نوى النية في الليل آه. وبعد ما نوى فضل بقى قاعد وكان بيسلي صيامه بانه يقز ازلب حكم الصيام ده إيه تقول لي أز أزليب طب ما هو فطر أو لك شفت بقى لأنه ترك شيئا من أركان الصيام وهي إيه؟ الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى إلى غروب الشمس آه لما لما جانا لك الرجل ده لم يصم يبقى آه ترك ركن هو نوى بالليل أتى بركن من الأركان لكن هل أتى بسائر الأركان لا طب وأحيانا نفي كمان اسمع كده للحديث الذي صححه الألباني عليه رحمة الله وبعفو آخرون يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني ايه لا وضوء بقى هل يعني مفيش وضوء خالص انت بتتوضا وما بتسميش ما بتقولش بسم الله هل يعني مفيش وضوء خالص الوضوء نفسه مش موجود تقول لي لا يا عمي ما انا بغسل كفايه وبتمضمض واستنشق واغسل وجهي وامسح رأسي واغسل إيدي واغسل رجلي بعمل كل حاجة بس ما بسميش ما بقولش بسم الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا وضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهل نقول الوضوء مش موجود? لا الوضوء موجود أو. ولا نقول بقى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اه لو انت قلت لا وضوء صحيح يبقى خليت البسمله شرط في صحة الوضوء ولا نقول لا وضوء كامل الوضوء صحيح لكن مش كامل يعني هذا كلام الجمهور وهو الراجح ليه? لان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسمله انت عايز تقول ايه? اقول لك انا عايز اقول ان النفي في الشرع ينقسم الى ثلاثة اقسام ينفي وجود ينفي صحة ينفي كمال ايه هو نفي الوجود حاجة مش موجود ايه نفي الصحة الحاجة موجودة لكن مش الصحيح طب ايه نفي الكمال الحاجة صحيحة لكن مش كاملة طب ما تضرب لنا امثلة عشان نعدي الموضوع ده اضرب لك امثلة في الصلاة واحد ما صلاش اصلا قالص قلت هذا لم يصل يبقى ده في إيه؟ تقول لي في وجود ده ما جاش بالصلاة أصلاً لا كبر ولا وقف ولا توضى ولا عمل أي حاجة يبقى إذن ده في وجود الراجل صلى لكن ما ركعش ما كانش بيركع والله صلى من غير وضوء وقلت له لم تصلي فإنه ركع وساجل هو ما مطباش ركع وساجل وخلق التشاهد وخلق الفاتحة وكبر وا وا وا. أقول لك غير صحيح ليه؟ لأنه فقد شرطاً من الشروط يبقى لما قول لم يصلي يعني لم يأتي بالصلاة صحيحة آه يعني انت بتقصد نفي ايه هنا بقى نفي الصح مش نفي الوجود طب واحد أتى بكل الصلاة لكن ما كانش بيقرأ الصورة التي بعد الفاتح يعني الفاتحة وبس الصورة التي بعد الفاتحة فلو لو قلت للرجل ده لم يصلي يعني لم يصلي صلاة كاملة صلاته ما لها صحيح بفتحة الكتاب تصح الصلاة طب الصورة التي بعد الفاتحة لمستحب يعني لو تركها يعني ليس عليه شيء أنا مش بقول لك تركها هتبقى خرفت السنة لكن إن تركتها فصلاتك صحيح طب لو واحد قال للرجل ده أنت لم تصلي يعني لم تصلي صلاة كاملة لم تصلي صلاة كاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ولا ولا إيمان لمن لا أمانة له واحد إداله واحد أمانة ألف جنيه خد ألف جنيه ده أمانة وبعدين جي بيقول له هات الألف جنيه قال له مالكش عندي حاجة يبقى دخل من الأمانة ولا لا؟ هو الامانه في أمانة مع الله ومع الرسول ومع الناس عليه الصلاة والسلام يبقى لا ايمان لمن لا لا لا يعني لا كامله لا كاملة. لواحد خان الامانه بس مش اي خيانه مش يخون الله ولا يخون النبي عليه الصلاه والسلام أنا بتكلم في الأموال. يبقى إذن يا إخواني وهنا واجب في كمال واجب وكمال مستحب لكن مش عايزين ندخل في دي يبقى إذن في نفي وجود أيوة. ونفي صحة أيوة ونفي كمال ماشي. نفي الوجود يعني الحاجة مش موجودة نفي صحة الحاجة موجودة لكن مش صحيحة طيب نفي الكمال يعني الحاجة صحيحة لكن مش كاملة لم تفعلها على الوجه الاكمل فب كويس كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول لا نكاح الا بولي خد بالك بقى هل اقول يعني النكاح مش موجود تقول يأخذ الزوج موجود والزوجة موجودة والصيغه كانت موجودة والصدق موجود والاشهار موجود لكن ما فيش ولي بس الولي بس اللي مش موجود اه والمراه اتزوجت نفسها بنفسها يبقى لا نكاح ايه هل اقول لا نكاح موجود لا موجود الا لو قلت موجود من جهة الشرع لا. النكاح موجود لكن ماله مش صحيح لا نكاح صحيح الا بوليه واحد يجي يقول لي اشمعنى يعني قلت صحيح ليه ما قلتش لا نكاح لما قلتش لاني كح موجود ما لك بس ما يا إخواني بعض العلماء يقولك إيه النفي أصله نفي الوجود يعني إيه يعني أنا لو لك لا رجل في الدار الأصل إنه مفيش رجل موجود في الدار يعني إيه ده نفي الوجود ده الأصل طب مفيش نفي وجود إنزل للدرجة اللي بتحتها بقى نفي الإيه الصح طيب كانت صحيحة يبقى إنزل للتحتية بقى نفي كمان طب أنت قلت لي في زوج، آه، وزوجة، آه، وصداقة، أيوه، وإشعار، ومش موجود ولاي، يبقى ما أقدرش أقول مش نفي وجود، وما انت نزلت لي المفية الصحة، أقول لك ما دي الرتبة التانية، ما دي الرتبة التانية، الأولى نفي الوجود، ودي وانا قلت لك الناس موجودة، يبقى نزلنا للثانية، زي واحد يتوضّع وسب مسح الرأس، واحد صلى وسب الركوع، صلى وسب السجود، يبقى الصلاه الصلاة موجودة، لكن لم يصلي صلاة الصحيحة، معطى، وبعدين انا ريحك. لا نكاح إلا بولي لا نكاح يا عم موجود بس موجود يعني إيه؟ يعني لا نكاح موجود يعتبره الشرع لا نكاح موجود يعتبره الايه يعتبره الشرع يعني النكاح ده إيه؟ مش معتبر شرعا ليه مش معتبر شرعا لاني ما فيش ولي طب ما تنزلش للكمال ليه اقول لك انزل للكمال إزاي يا اخي ده في الحديث الآخر يقول كما ذكرت لك ايما امراه يعني ايه ايما ايما دي من ألفاظ العموم يعني أي امرأة ثيب بكر أي حاجة كبيرة صغيرة أي ممرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل يجي النبي يقول باطل صلى الله عليه وسلم وأنا أقول صحيح باطل باطل باطل يجي النبي يقول باطل باطل باطل وأنا أقول النكاح صحيح كيف هذا ولذلك يا إخوان ويا أخواتي الحديث يقول لا نكاح إلا بولي عايز تفسره بقى لا, لا نكاح موجود يعتبره الشرع إلا في وجود الولي أو إلا إذا كان بولي ماشي عايز تقول لا نكاح صحيح شرعا إلا بولي ماشي لكن تقول لي لا نكاح كاملا طب كاملا إزاي ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر باطل باطل باطل عليه الصلاة والسلام يبقى إذن هذا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أنه يشترط الولي وبعدين أنا أذكر لك سبب النزول في البخاري حديث معقل ابن يسار حديث معقل ابن يسار حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى طبعا معقل ابن يسار هذا كان عنده أخت زوجها من رجل وبعدما زوجها من هذا الرجل وكان الرجل كما في بعض الروايات لا بأس به يعني رجل صالح بعدما زوجها من هذا الرجل الرجل ده حدث بينه وبين المرأة خلاف فطلقها فلما طلقها المرأة بانت منه خرجت خلاص من العدة فحزن معقل نحن أنا أجيب لك أختي وزوجك من أختي وأعطيتك أختي وانت في النهاية تطلقها ولا ترجعها حتى في العدة بل تركتها, تركتها وبعدين الرجل بعد ما خرجت من العدة أتى إلى معقل ويقول له زوجني أختك أي للمرة الثانية فمعقل ابن يساء ابن يساء رضي الله عنه قال زوجتك يعني من أختي وأفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها وتركتها أي حتى بانت ثم تأتي تريد أن تخطبها مني لا أزوجك إياها مش عايز يزوجه نزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضرهن أيها الأولياء لا تمنعوا لإن الزواج عفة الزواج طهارة فلا تعضلهن أيها الأولياء لا تمنعوا النساء من أن تتزوج لا تمنع البنت أن تتزوج من الكف لا تمنع المرأة أن تتزوج من الكف فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن وأي بيت في مشاكل وأي بيت في خلافات ولعل الرجل بعد ذلك يعود إلى صوابه فنزلت الآية تقول لما فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن لو لو كان معقل لا حاجة إليه للرجل فيه وكان بينه وبين المرأة والمرأة كانت تريد أن تتزوج ولذلك قربلت من الآية فلا تعذلواهن اسمع أن ينكحن أزواجٌ كانت كان, كان الرجل ده كان زوجا أزواجٌ إذا تراضوا بينهم بالمعروف كانت المرأة موافقة موافقة على الزواج لكن معقل يقول لا أنا زوجته أفرجته وأكرمته ويطلعها طب مش له لثنين فنزلت الآية تنهى عن كده فلا تعذلواهن أن ينكحن أزواجهن يبقى لو كان معقل لا حاجة لا كان الرجل يتزوج من المرأة وانتهينا وخلاص معقل مش عايز آه انت لا حاجة لك والشرع هيعتبر زواج المرأة والزواج صحيح وأرني كيف ستخلص أختك منه لا إنما جي الخطاب ما تمنعش أختك أن تتزوج من هذا الرجل الذي هو كفؤ لها فزواجها فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا طردوا بينهم بالمعروف والأدلة كثيرة، لكن يب أنت ج أتيت إليك الآن بأدلة من كتاب الله وأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا أدلة من النظر الصحيح، لكن قبل أن أذكر الأدلة من النظر الصحيح، نستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته نعم. ممكن عندي. يعني عايزة اعرف حاجة حصلت كنت حاجه على يعني في كفار عليه ولا لا خير ان شاء الله انا وكنت زعلانة مرة مع جوزي نعم زعلت مع جوزي يعني واخدت حاجتي كلها وطلت خدت الحاجة يعني اللي في البيت ومشيت حاجتي انا نعم ايوه وبعد كده اهوت يعني اتعلماني اني احلف على المصحف اتعمل ايه يعني قال لي احلف على المصحف اني خدت الحاجة انا ما قلت لا ما خدتهاش علشان ايه كان في مشاكل كده اهوت قلت ايه عشان ننتهي بعد, بعد كده كل حاجة ترجع افضل نعم نعم على المصحف هل وبعد كده رجعنا لبعض من غير كفاره علينا انت بتسالي على اليمين على المصحف يعني مش على خلاف مع معك ومع زوجك ايوه على اليمين على المصحف طيب ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نعطي هذا السؤال لشيخنا محمد حسان حفظه الله يجاوب على هذا السؤال لأن القناة هنا كما تعلمون أننا لا نجيب إلا في الموضوع الذي نتحدث به كل إنسان مننا يتحدث في موضوعه فقط طيب بالنسبة يا إخواني الأدلة على اشتراط الولي قال العلماء من النظر الصعيح يعني النظر الصعيح يعني دليل عقلي تقول انت هبا هتستدل بالعقل بقى هتعمل زي المعتزلة ومن كان على شكلة يا أخي العقل إذا وافق النقل فهو على العين والرأس، لكن إذا تعارض العقل والعقل في جانب والنقل في جانب نطرح العقل جانبا ونأخذ بالنقل لأن النقل أتى من الله والله العليم سبحانه وتعالى أتى من رسول الله هل نحن أعلم من رسول الله عليه الصلاه والسلام أو هل نحن أعلم من الله لكن العقل قاصر العقل له حدود ولذلك أنت عندك سيارة السيارة دي سرعتها مثلا سرعتها مئتين تستطيع أن أنت تمشي بالسيارة 300 كيلو؟ لا هي سرعتها 200 عقلك محدود لا يستطيع أن يفكر في كل شيء أنت مع نفسك لا تستطيع أن تفكر في أشياء بداخل نفسك روحك هذه أين هي؟ أين مكانها؟ فين؟ وزنها؟ لونها؟ طعمها؟ ريحها؟ لنا أشياء محددة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسازينك في السبترة شكرا؟ تفضل دلوقتي هيك أنا عايز أعرف معنى اللي هو يعني بيجي يقول في حديث النورسورة عليه السلام الطلاق في النفس ما بيحسبش أنا عايز أعرف الطلاق في إيه في النفس يعني في النفس ما بيحسبش نعم فأنا عايز أعرف مع يعني معنى كده إيه وهل الوضع بيختلف ما بين إذا كان الواحد كاتب كتابه ودخل وما بين إذا كان كاتب كتابه وما دخلش وحاجة ثانية صار هل لها عدد مرات يعني ثلاث مرات برضو ولا ملهاش عدد لو حصلت أرجو الإفادة بعد إذنك الشيخ حاضر يبقى إذن يا أخواني بنتكلم الآن على مسألة وهي النظر الصحيح المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى بفطرة معينة وخلق الرجل بفطرة معينة يحكي إنسانه يقول المساواة بين الرجل يا إخواني ويا أخواتي لا يغرنكم هذه الدعاوة ما فيش آية في القرآن تقول ساور الرجل بالمرأة بل القرآن بيقول وليس الذكر كالأنثى مفيش حديث يقول هذا معناه كنا إحنا بنظلم المرأة لا القرآن يأمر بالعدل العدل والعدل هو إيه إذا تساوى الرجل والمرأة في شيء معين تأتي الشرع متساوية مع هذا وذاك الصلاة على الرجل والمرأة الصيام على الرجل والمرأة الحج على الرجل والمرأة لكن إذا اختلفت طبيعة المرأة في شيء لغرض والرجل في شيء تأتي الأحكام المرأة بغير خلاف أحكام الرجل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم صح. السلام ورحمة الله وبركاته نعم من فضلك يا شيحة أنا كنت أريد أن أسأل إني هل يعني في شروط الولي نعم. لو مثلا كتب كتابي في حضور الولي لكن لكن يعني دخلت وهو ما كانش موجود نعم لكن موجود؟ الصيغة. الصيغة كانت مع مين كانت معين كانت مع الولي كان مع بابايا اه يعني هو اللي عمل الصيغة اه يعني هو كان موجود ساكت بالكتاب لكن ساعة الجواز ذات نفسه ما كانش موجود لا ما هي احنا بنتكلم في مسألة الولية على الصيغة انه هو يعقد الصيغة بينك وبين زوجك ايوه ماشي. طب وثاني سؤال لو مثلا الزوج قال لزوجته مثلا والله العظيم بكرة هطلقك نعم ومثلا ما, ما يعني ما طلقهاش إيه يعني ايه الحكم بس كده يعني أو حاضر. ايه يعني او حاضر. يعني أو مثلا يعني يعني يحلف عليها مثلا لو لو خرقتي من الباب هطلقك والله مثلا لو لو نزلت هطلقك وهي مثلا ما نزلتش بس حاضر. يعني ايه الحكم في كده وخصوصًا لما مثلا قال لها مثلا بكره هطلقك حاضر ماشي سكون يا فربنا سبحانه وتعالى جعل العدل العدل إيه هو إذا تساوى الرجل مع المرأة في شيء معين تأتي الأحكام الشرعية موافقة بين الرجل والمرأة اختلفوا في شيء تأتي الأحكام تختلف هذا مع ذاك ولذلك هل أحكام مثلا على سبيل المثال يأتي ربنا يكلف الغني كما يكلف الفقير يكلف الضعيف كما يكلف الصحيح العدل يا إخوان العدل هو أن يساوي بين المتساويين وأن يفرق بين المفترقين المرأة جبلها الله على عاطفة والمرأة يعني على ضعف في العقل ضعف في العقل أنا لا أتكلم هذا يعني إن المرأة ما بتفهمش لا في مرأة ممكن تفهم أكثر من الرجل لكن الرجل في العقل أكمل في الغالب والمرأة أنقص والنبي عليه الصلاة والسلام قال نقصات عقل ودين الدين عشان مسألة الحيض الذي يطر عليهن وأما مسألة العقل عشان مسألة الشهادة أن شهادتها على نصف شهادة الرجل على كل المرأة عاطفية ممكن رجل يضحك عليه وديك في الواقع يضحك عليها بكلمات معينه انا احبك انا لا استطيع ان انام دون ان اسمع صوتك انا كذا انا كذا وبعد كل الكلام ده ويضحك عليها ويتركها ويضحك عليها ويمشي معها ويتركها وممكن يتجوزها وكان بيتكلم بالكلام المعسول بعد ذلك ترى ذئبا من الذئاب البشريه بعد ذلك ترى وحشا من الوحوش والمراه عاطفيه بكلمه تليد بكلمه تصهر مع الرجل ولذلك اما الرجال فإنهم نعم في رجال أيضا ممكن يتخدع لكن الغالب لا ولذلك بالنظر الصحيح نجعل النكاح في يد المرأة العاطفية التي ربما يضحك عليها بكلمة في الغالب أمع الرجل بالله عليكم في واقعنا هذا نعم في رجال يضحكن على النساء ونساء يضحكن على الرجال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لكن على كل, لكن على كل ينبغي علينا أن نتنبه بأن المرأة لما كانت العاطفة أزيد, العاطفة أزيد جعل الشرع النكاح وأمر النكاح يكون مع أوليائها مع الرجال يبقى عندنا أدلة من الكتاب عندنا أدلة من السنة عندنا أدلة من النظر الصحيح وحديقي يقول لي يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يستدل بأدلة لا عنده أدلة لكن مردود عليها عنده أدلة فينا أدلة يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا ت... يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أو يعني حتى تنكح يعني حتى تتزوجة زوجاً غيره بعض العلماء يحمل تنكحنا على العقد وبعضهم يحملها على الوقت ونحن عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني إيه يعني المرأة إذا طلقت طلقة ثالثة لا يجوز أن نأتي بمحلل للرجل الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا المحلل والمحللة لا بل وهذا يزيد الأمر خبثا ولا تحل له ولذلك زوجة رفاعة القرضي لما بدت طلاقها طلقت ثلاث طلقات وتزوجت من بعده رجل ثم بعد ذلك انطلقت للنبي عليه الصلاة والسلام وفهم النبي عليه الصلاة والسلام من كلامها أن تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أراك أنت، أنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم يا رسول الله قال لا حتى تذوق عسيلك ويذوق عسيلتك على كل إلهية بتقول إيه حتى تنكح زوجا غيره. يبقى نسب الأمر المين قالوا نسب الأمر للمرأة يبقى خلاص نسب الأمر للمرأة الأمر يعني المرأة عقد عليها والذي يعني تزوجت المرأة إزاي تزوجت أبو حنيفة بيقول لهو حتى تنكح زوجا غيرها يعني المرأة حتى تتزوج المرأة زوجا غير الزوج يبقى ما جابش الولي يبقى ين إذن الآية دي بتدل على أنه لا يشترط الولي نقول له لا يعني حتى تتزوج أنت تخليها حتى تتزوج آه يعني حتى تتزوج حتى تعقد على رجل غيرها نعم حتى تعقد عقدا معتبرا شرعا والعقد المعتبر شرعا لا نكاح إلا بوليه والمرأة اللي تزوج نفسها بغير إذن وليه فنكاحها باطل يبقى حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا والنكاح الصحيح الشرعي بوليه واحد يقول لي ده الايه بتقول فلا تعضلوهن ان ينكحن ينكحن ازواجهن ينكحن ازوج نسب الامر للمراه اقول لك انت جايب الايه دي الايه التي هي دليل لنا لا علينا اقول فلا تعضلوهن هتذهب بها فين يعني لا تمنع ايها الولي نسائك من ان يتزوجن من الكف بصيت ان نسب الامر لمساله المراه يبقى اذا بيستدل يقول طيب ما انت عندك المرأة دي يجوز ان هي تبيع وتشتري اه يا عم عقد النكاح ده عقد والبيع والشراء عقد ويجوز ان هي تاجر شقه ايوه ما هو ده عقد ويجوز ان هي مش عرفتها بايه ما هو ده عقد ويقول يعني قاس النكاح على العقود نقول لا عقد النكاح مثقالير امر عالي ولذلك وبعدين البيع والشراء رب امر المال غير امر البضعة فإن الببع أعظم من المال ولذلك جعل الشرع الأمر مع الأولياء ولم يجعله مع المرأة وحتى لو ده عقد وده عقد فرق الشرع الشرع فرق بين هذا وبين ذاك ولا اجتهاد في مقابلة نص يقول لك طب ما الشرع أخبر بأن البكرة تستأذن لولا يبقى معنا كذا الأمر بيرجع عليها لا تستأذن مش تزوج نفسها السيد أحق بنفسها من وليها نعم أحقت مسألة الاختيار لأنها جربت ليس أنها تزوج نفسها أحق جربت الأزواج تعرف الأصلح من غير الأصلح لأنها عاشرت الأزواج ولذلك الرجل الولي يجلس معها ويستشير معها ومشاورة بين الاثنين لذلك يا إخواني الأدلة كل الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة عليه رحمة الله إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون مؤولة ولذلك الراجح من أقواله والذين فرقوا بين الثيب وبين البكر كذاود الظاهري بهذا الحديث نقول له لا الثيب أحق بنفسها مش يعني تزوج نفسها الثيب أحق بنفسها من وليها يعني في أمر أصلح ليها ليه لأنها جربت الأزواج لكن الزواج في النهاية لا نكاح إلا بولي وأي ممرأة أنكحت نفسها أو نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل باطل باطل يبقى إذن يستقر معنا هذه المسألة التي تحدثت عنها وهي أنه لا نكاح إلا بولي فالولي لابد أن, أن يزوج الفتاة وإلا كان العقد باطلا طبعا هناك مسائل كثيرة في مسألة الولي لكن أرى أن الوقت قد أزف وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة واحد يقول الطلق في النفس لا يقع بعض العلماء يقول إن الطلاق يقع بالنية. خذوا لكم القول ده أنا ذكرته فقط للرد عليه. يقول إن الطلاق يقع بالنية يعني إيه؟ يعني إن عزم الرجل من داخله في قلبه على طلاق امرأته ولو لم يتلفظ فإن امرأته طالق. لا في حد بيقول كده أيوة في بيقول كذا بيستدل لك بيستدل لك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى طلاق امرأته يبقى خلاص نقول له لا. الشريعة يا إخواني بالاستقراء علمت بأنها بنت أحكاما على اللفظ وبنت أحكام على النية فقط وبنت أحكام على اللفظ والنية يعني أقول لك مثلا لو اللفظ فقط أو خلينا في النية واللفظ واحد أراد أن يصلي خلاص كده نوى أنه بيقرأ الفاتحة وهو قاعد ونوى انه قرأ الصورة اللي بعد الفتح ونوى انه ركع ونوى انه سجد ونوى انه قام وانت شهد ونوى من غير ما يقوم يأتي بهذه الأشياء ينفع من غير ما يتكلم وقف في الصلاة ناوي ناوي يقرأ الفتحة ما بيطلفز يقدر يتكلم ما بيتكلمش. حكم الصلاة ايه باطلة طيب خد بال اتلفظ. عمل بيقرأ الفتحة وهو قاعد كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقرأ وسبحان ربي العظيم سبحان الله وله الحمد الله اكبر ربي الاعلى وهو مش ناوي بالكلام ده صلاه اذا تخلفت النيه الصلاه باطله وإذا تخلفت الالفاظ الصلاه باطل إحنا عايزين إيه في الصلاه عايزين النيه واللف النيه واللفظ لكي تكون الصلاه صحيحه وفي احكام على اللفظ فقط ولا تعتبر زي ايه واحد مثلا على على سبيل المثال سب الله استغفر الله سب القرآن يقول أنا ما كنتش أقصد يعني ما كنتش تقصد أنا مش ناوي كفر مش ناوي ردة الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يبقى إذن أحكام بنيناها على اللفظ ولو قل دي مش نيتي طيب يبقى إذن هناك أحكام في الشرع على اللفظ والنية وهناك أحكام في الشرع على اللفظ وهناك أحكام في الشرع على النية فقط مش أنت عندك في الشريعة لو أن رجلا مثلا فقير وجد رجلا غنيا ينفق الأموال في سبيل الله فنوى لو أن الله رزقه بمثل فلان لعمل بعمله يبقى النية دي مالها لها النية دي معتبرة آه نية معتبرة وهما في الأجر سواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحكم الطلاق والنكاح عشان ما يبعش فيهم تلاعب لعدم وجود التلاعب لابد من اللفظ طالما أنه قبر على اللفظ يعني يجي واحد يتجوز بالنية من غير ما يتلفظ يقول له زوقتك ابنتي ايه خلاص انا نويت القبول مش لازم اقول قبلت ما ينفعش يا عم ما ينفعش بد من اللفظ انت لو قلت قابلت وبعدين قلت ده انا ما كنتش ناوي هنوقع العقد انت طالق وبعدين ما كنتش ناوي هنوقع ليه لانه عقد غليظ حتى لا يتلاعب الناس به صح الشيخ الالباني ثلاثة هزلونا جد وجدوا لنا جد النكاح والطلاق والرجعه النكاح والطلاق والرجعه وفي بعض الالفاظ العقد ليه ثلاثة هذول جد وجدونه جد واحد يقول الحديث ده يا عم ضعيف ماشي الحديث ضعيف في وسط آيات الطلاق في وسط آيات الطلاق يقول الله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلون في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله عز يعني إيه يعني الطلاق ما ينفعش فيه العجز ما ينفعش فيه الizar يبقى إذن لذلك كانت الأحكام التي تكون في النفس في مسألة الطلاق ناطقة هل في فرق بين الرجل دخل ورجل ما دخلش يبقى الراجع إنما الأعمال... جمهور العلماء يقولون إن الطلاق لو إني إنسان موجودة في نيته الطلاق ولم يتلفظ الطلق دي لم تقع ليه لأننا بننظر في الطلاق والنكاح على الله فرق. هل فيه فرق ما بين الرجل دخل ورجل ما دخلش إذا دخل الرجل وكانت الطلق دي طلق أولى أو طلق ثانية بيبقى له حق الراجع لكن إن كان ما دخلش بيها وطلق هذه المرأة طلقة وتلفظ عليها أنت طالق المرأة دي ما لهاش عد لأنه ما دخلش بيها يعني ايه يعني بنت منه بينما صورة يعني لحد يرجع لها عقد جديد ومهر جديد عقد جديد وبيبقى الرجل اللي ما دخلش له طل طلقات الرجل اللي ما دخلش بالطلق بتبين منه وبعدين لما يجي يرجع ليها بقى بيرجع ويبقى عليه الطلق اللي هو طلقها دي يبقى إذا يا اخواني ده بالنسبة للطلاق في النفس والكلام ده واحدة بتقول والله العظيم ودي اخر حاجة والله العظيم بكرة صو طلقك وجيء تاني يوم ولم يطلقها هذا الرجل عليه كفرة يمين عليه كفرة يمين و اليمين ان يطعم عشر مساكين او عليه ان يكسو عشر مساكين طب يطعم وتحري الرقمه مش موجوده طب يطعم عشر مساكين كل واحد وجبه مش فلوس وجبه او يوكل حد يجيب لهم وجبات عشر مساكين او يكسوهم يعني يكسو ينفع الرجل او المرأة صلي به مش يجيب لهم شرابات ولا يجيب لهم هوتر ولا جبلهم طرح لا يقبلهم ثياب ينفعوا يدخلوا يصلوا به طيب يبقى إذن ده فرّة اليمين طب فإن لم يجد لا إطعام ولا كسوة يبقى أنا ذاك فصيامه ثلاثة أيام أما كلمة لو خرجت من الدار أنت طلق والكلام ده سيأتينا في مسألة الطلاق المعلق وقد أجابه شيخنا محمد حسان على مثل هذا كثيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته